غايب عن المنتظر دايب جلب من الصبر شايف صرت من الصغر يا مديد غايب عن المنتظر دايب جلب من الصبر شايف صرت من الصغر يا مديد مابين جي فنو دمعته العين تسأل رادته لو انت صبح بيمده يا بينجفن ودمعته العين تسأل لو لوين تصبح غابته يا روحي عيني جيتك ما تمت ديني انت والأمل بيني بينك حب يضل يا مهدي عيني جيتك ما تمت ديني انت والأمل بيني بينك حب يضل يا مهدي يا يا ساعير الجروح ما تعرف ابوعد انه حشق الصدر وبعد يا روحي يا روح يا ساعير الجروح ما تعرف ابوعد انه حشق الصدر وبعد يا روحي اهوى رايت جيده القى حد مغمد انسى فكر بحضرتك انسى فكر بحضرتك يا مهدي يا مهدي طايف عني المنتظر طايف جلبنا الصبر شايف صرت بم يا مهدي حنيت ونطر جيدك ظنيت عيش بطل عدك ياريت احضرت ساعتك يا مهدي خانيت وانطر جيتك بنت عيش و بطلع تiethك ياريت حضر يا مهدي تانيت عمر عمر نادي اتمه فني اكانال صبور حني اتصيل من تظر يا مهدي تانيت جمل عمر و عمر نادي اتمه فني صبور حني اتصيل من تظور يا مهدي يا ناس مشكلت القلب حساس مني هو يحب من كاس حبك ما شرب يا روحي يا ناس مشكلت القلب حساس مني هو يحب من كاس حبك ما شرب يا روحي شي بكون راسا ما يحب لعيود تقضيها نحب يردود اهوب لا سبب يا مهدي بيكون راسا ما يحب لعيون تقضيها نحب يردون اهوا بلا سبب يا مهدي